لا يعبدون من دون الله ما لن ينزل به, سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ كَأَنَّهُمْ قُبِضَتْ عَلَيْهِمْ أَيْدِي السَّمَاءِ مِن فَوْقِهِمْ وَغَشَّتْهُمُ الْأَرْضُ مِن تَحْتِهِمْ ۚ وعدها الله الذين كفروا وبئس المصيد